واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به لارض بعد موتها وتصريف الرياح فأحيى به لارض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون